لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين